الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على اشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم أما بعد فهذا الدرس هو استكمال لدروس بدأناها من قبل في كتاب الجامع في صفة الصلاة ومن المعلوم أن الصلاة عمود الدين والركن والركن الأعظم بعد الشهادتين ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر عظيم متعلق بالصلاة فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رايتموني اصلي فلا بد من تعلم صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي العبد الصلاه الصحيحه وهذا بيان للصفة الصحيحه للصلاة التي أمر الله بإقامتها لا بمجرد أدائها والإقامة تختلف عن مجرد الأداء فالإقامة أن تقيمها بشروطها وأركانها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 فهذا هو اللقاء الأول الذي يعقده صاحب المعالي الرئيس العام لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في صبيحة هذا اليوم المبارك يوم الجمعه الرابع عشر من شهر رمضان من العام الثالث والأربعين بعد الاربعمائه والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المجلس الخامس من المجالس التي عقدها حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق والشرح والبيان على كتاب الجامع في صفة الصلاة من تأليفه حفظه الله تبارك وتعالى قال حفظه الله حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية مذهب الجمهور أن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وذهب الشافعي إلى الجهر بالبسمله في الصلاة نعم هذه المسألة من المسائل التي تناولها العلماء بالبسط والبيان والشرح والاستدلال وهي مساله الخلاف فيها قديم حكمه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية مذهب جمهور أهل العلم ان المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا القول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم دليله ما أخرجه مسلم رحمه الله الحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان جميعا كانوا يستفتحون. بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون قبل ذلك جهرا لا يذكرون جهرا بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها هذا دليل صريح صحيح واضح بين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الثلاثة من خلفائه الراشدين جميعا وهو ايضا ما شهد به صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو انس بن مالك وحسبك به رضي الله تعالى عنه يشهد ويخبر بانه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان رضي الله تعالى عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يجهروا ما كانوا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم هذا القول والقول الثاني هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من الجهر بالبسمله في الصلاة الجهرية وأنه أي الإمام يقرأ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها وعند التأمل نجد أن قول الجمهور هو الأقرب والأصح والأرجح وذلك لوجود الدليل الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية وهذا كافي وسار على ذلك الخلفاء من بعده الراشدون أبو بكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله إلى الجهر بالبسمله فهذا ليس عليه دليل صريح صحيح يصار إليه أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله والخلاف في المسألة قديم والخطب فيه سهل وإن كانت المصلحة في الجهر بها فإنها تكون مستحبة نعم الخطب في هذا سهل وإن كان وإن كانت هذه المسألة قد تكلم فيها العلماء قديما وحديثا لكن الخطب فيها سهل وإذا كانت المصلحة في ان يجهر الانسان في الصلاه باناس يرون الجهر بالبسمله وينكرون على من لم يجهر بالبسمله وربما حدثت عندهم فتنه اذا كان هناك مصلحه بتاليف القلوب وعدم نفورها وعدم تنازعها بأن يجهر الإنسان فليجهر الأمر سهل لكن الراجح الراجح في المسألة الراجح في المسألة ان الجهر بالبسملة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم. أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله قال شيخنا بن باز رحمه الله اختلف العلماء في ذلك فبعضهم استحب الجهر بها وبعضهم كره ذلك وأحب الإصرار بها وهذا هو الأرجح والأفضل لما تبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها عملاً بالأحاديث الصحيحة انتهى كلامه واعلم أن هذه المسألة قد كثر فيها خلاف أهل العلم وألفوا فيها عدداً من المؤلفات قال الزيلعي رحمه الله مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجولاناً في المصنفات هذا مما علم عند التتبع في المصلفات التي كانت في هذه المسألة السهلة ألف فيها مؤلفات وتناولتها أقلام الباحثين والمصنفين والعلماء ولكن اذا تتبعت لتجد حديثا واحدا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يجهر بالبسمله في الصلاه الجهريه لا تجد يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما دخل الدار قطني مصر سئل أن يجمع أحاديث الجهر بالبسمله فجمعها فقيل له هل فيها شيء صحيح فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف وهذا يدل على أن الجهر بالبسمله لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت فيها عن بعض الصحابة أنهم كانوا, يجهروا كانوا يجهرون بالبسمله وهل كان الجهر للتعليم وليعلم أنها تقرا في الصلاة قد يكون هذا من أسباب الجهر من بعض الصحابة لا لاجل أن الجهر بها مشروع وهذه مسألة لا تكاد تخفى لأن الصلاة متكررة في كل يوم خمس مرات والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي بالصحابة حتى قبض صلى الله عليه وسلم فغير معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسمله ولا ينقل هذا هذا بعيد هذا بعيد نعم أحسن الله ولكم قال شيخنا حفظه الله وقال أحمد شاكر رحمه الله هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء وألف فيها الكثيرون كتبا خاصة انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله وممن أفردها بالتأليف من المتقدمين الخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الجهر بالبسملة واختصره الحافظ الذهبي في كتاب مختصر كتاب الجهر بالبسملة الحافظ بن عبد البر في كتاب الإنصاف فيما بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه البسملة قال شيخ الإسلام ابن تيمية فاما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها في من شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من اخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة هذا تنبيه لشيخ الإسلام المتيمية تنبيه دقيق يجب ان ينتبه المسلم الى مساله دقيقه وعظيمة ومهمة وهي عدم اختلاف القلوب بين الاخوه في الدين في مسائل يسع فيها الخلاف ومن العجب أن يظهر التبديع, التبديع والتفسيق والنفرة بين طلاب العلم وبين المسلمين في مسائل سهلة الخلاف فيها, الخلاف فيها سهل وواسع ولا يحتاج إلى التنافر والفرقة ولذلك نبه شيخ الإسلام إلى ما حدث في هذه المسألة من تعصب أظهر الفرقة والاختلاف بما نهينا عنه والله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة ونهانا عن الفرقة والاختلاف ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة والائتلاف والائتلاف بين المسلمين من مقاصد الشريعة ومما دعت إليه النصوص في المقابل النزاع واختلاف القلوب والتنافر بينها قد نهينا عنه قد نهينا عنه وإذا كان كذلك فمن المسائل السهلة التي نص شيخ الإسلام تيميه على أن الخطب فيها يسير من أخف مسائل الخلاف جدا هذه المساله فمن لم يجهر فقد جاء وفعل ب جاء بما جاءت به السنه وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن راى الجهر فان من ذهب الى ذلك ائمه وعلى راسهم الامام المبجل محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله ومن وافقه على هذا الراي فالحمد لله المساله يسع فيها هذا الخلاف لكن من باب الترجيح وبيان ما هو الاقوى دليل دليلا والاوضح حجه فلا شك ان عدم الجهل في البسملة في الصلاة الجهرية هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله فأما كونها آية من القرآن فقال الطائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك. وحكى طائفة من أصحاب أحمد من أصحاب أحمد هذا رواية عن وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه، وقال الطائفة منهم الشافعي ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجديدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحقق أصحاب أبي حنيفة فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا كما قال ابن عباس كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه وليست من السور وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك وهو قول عبد الله بن مبارك وغيره وهو أوسط الأقوال وأعدلها أما مسألة هل البسملة آية من القرآن اتفق أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في سوره أو جزء آية في سوره النمل وأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم واختلفوا في البسمله في أوائل السور هل هذه البسملة آية مستقلة أم أنها آية من السورة نفسها أم أنها ليست بآية الإمام مالك رحمه الله يقول البسمله ليست ليست آية من القرآن التي تكون في أول كل سورة وإنما هي كما ذكرنا بالاتفاق جزء من آية في صورة النمل واستدل الإمام مالك على أن ما تستفتح به الصور الصور القرآن ما عدا براعة ببسم الله الرحمن الرحيم ليس ليست آية قال لأن الصحابة اودعوا المصحف التزموا بأن يودع المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك وانهم وضعوا ذلك تبركا لا لأنه من المصحف ليس لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية وحكي هذا رواية عن الإمام أحمد قول الثاني مذهب الشافعي رحمه الله قال إنما هي آية في كل صورة يعني هي تبع للصورة فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة هي هي آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم في أول البقرة هي آية من البقرة وهكذا واستدل الإمام الشافعي ومن ذهب مذهبه بأن الصحابة ما كتبوا في المصحف إلا ما هو قرآن ولم يضعوا في المصحف ما ليس قرآنا القول الثالث وسط بين القولين وهو مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد ومحقق أصحاب أبي حنيفة قالوا كتابتها في المصحف تدل على انها من القران لان الصحابه لم يضعوا في المصحف الا قرانا فهي قران لكنها ايه مستقله وليست تبعا للسوره وهذا اوسط الاقوال فنقول الراجح في المساله والأعدل بين الأقوال أن بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة هي آية من القرآن لكنها آية مستقلة عن السورة وهذا أيضا يوافق ما رجحناه في مسألة قراءة البسمله في كل صلاة مع الفاتحة فالذين يقولون ان بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة لو تركها الإنسان ترك ركنا لم تصح الصلاة لا سهوا ولا عمدا لأن من ترك ركنا لم تصح صلاته والقول الثاني لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة وليست من الفاتحة لو أن إنسانا صلى فقرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين ولم يبسمل فصلاته صحيحة وهذا هو الأرجح وعلى هذا تكون قراءة البسمله من باب الاستحباب لا على سبيل الركني على اعتبار أن البسملة ليست آية من صورة الفاتحة ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في قوله جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بين عبد بيني وبين عبدين الصين قسمت الصلاة عن الفاتحة فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فابتدا بالحمد لله رب العالمين ولو كان ولو كانت البسمله ايه من الفاتحه وتكون ايه من كل سوره لابتدا بها لكن قال الحمد لله رب العالمين فدل على أن الفاتحه تبدا بالحمد لله رب العالمين لا بالبسملة وكذلك سائر الصور نعم نحسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة طائفة لا تقرأها لا سر ولا جهرا كمالك ولو زاعي وطائفة تقرأها جهر كأصحاب بن جريج والشافعي والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوا ممتنع قطعا وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض ذلك خبر ثابت الا وهو محتمل وكون الجهر بها لا يشرع بحال مع انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابه نسبه عن غير واحد من الصحابة نسبة للصحابه الى فعل المكروه واقراره مع ان الجهر في صلاه المخافته يشرع لعارض كما تقدم وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه مع أنها إذا قرات في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة فمتابعة الآثار فيها فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور وقال رحمه الله ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ومسألة القنوت في الفجر والوتر والجهر, والجهر بالبسملة وصفة الاستعادة ونحوها من هذا الباب، فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة صحت صلاته، ومن خافت صحت صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على العامل بأي القولين. ولا يتصدر لإنكار ذلك من له نصيب من علم وحظ منه فإنه قد اختلفت فيه الأدلة اختلافا أوضحا من شمس النهار واختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها اختلافا لا ينكره المقصرون فضلا عن المتبحرين في المعارف العلمية انتهى كلامه رحمه هذا هو الحق ان الاختلاف في الجهر بالبسمله سائغ فمن جهر فقد جهر بها وقال بذلك سلف عدول أخيار علماء ومن لم يرى الجهر وهو الأقرب والأقوى والأكثر اتباعا وقولا فقد فعل ذلك أي أسر بالبسملة ولم يجر بها خيار الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار بعده من من الصحابة فلا إنكار في هذه المسائل يعني لا تنكر انكارا ترى أن فاعل ما خالف فعلك أنه على ضلال وأن الحق في هذه المسألة واحد باعتبار وجود الخلاف الخلاف فيها سائغ ولا إنكار إلا على سبيل التعليم والتوجيه وبيان الأفضل او الأقوى هذا نعم أما من باب الإنكار على وجه التنقص أو أنه على ضلال أن فعله غير صحيح في تأثيره في صحة الصلاة فلا لا يكون ذلك بين المسلمين نعم أحسن الله اليكم قال شيخنا حفظه الله قراءة الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة مرتله معربه يقف عند كل آية ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التنطيط وقراءتها في الصلاة من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفا عن سلف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال النووي رحمه الله قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ومتعينة, ولا ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها جهرها وسرها والرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمضطجع وفي حال شدة الخوف وغيرها انتهى كلامه وهذا الحكم للإمام والمنفرد نعم قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نفلة جهريه أو سريه وهذا للإمام والمنفرد والمأموم سيأتي بيان حكم قراءة الفاتحة له لكن للإمام والمنفرد لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة والفاتحة هي أم القرآن وأم الكتاب وايضا من أسمائها الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وقراءتها في الصلاة من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفا وسلفا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم أحسن الله لكم قال شيخنا حفظه الله وذهب الأحناف إلى أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة خالف في ذلك الحنفية فقالوا إن قراءة الفاتحة ليست ركنا بذاتها فلو قرأها صحة الصلاة ولو قرأ سواها غيرها، ولم يقرأ بها وقرأ ثلاث آيات أو آية طويلة أجزأه ذلك فلا يسترطون قراءة الفاتحة ولا يعدون ذلك ركنا ويستدلون بقول الله جل وعلا فقرأوا ما تيسر من القران قالوا هذا في الصلاه وهذا خلاف قول الجمهور وما عليه اكثر اهل العلم والصحيح ان قراءه الفاتحه ركن ركن لا تصح الصلاه الا به الا بهذا الركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله واستدلوا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن قالوا فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة بدليل قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثي الليل. إلى قوله فاقرأ ما تيسر من القرآن ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل وذلك عموم في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ قال الفخر الرازي رحمه الله واضب, صلى الله واضب صلى الله عليه وسلم طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى واتبعوه, واتبعوه ولقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره ولقوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله ويا للعجب من أبي حنيفة أنه تمسك في وجوب مسح الناصيه بخبر واحد وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى صباقة قوم فبال وتوضا ومسح على ناصيته وخفه في أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة وها هنا نقل أهل العلم نقلا متواترا أنه عليه, الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام واضب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها وهذا من العجائب انتهى كلامه نعم ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله من أن قراءة الفاتحة ليست ركنا وعنه لو قرأ ما تيسر من القرآن اجزاءه ذلك عجيب مع مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة وفي كل يوم حتى قبض على قراءة الفاتحة ثم يقال إنها ليست في ليست في ركن من أركان الصلاة مع ثبوت الدليل. بأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعلى هذا فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به هذا فيما يتعلق بالإمام بالإمام والمنفرد نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله أما المأموم فقد وقع الاختلاف في حكم قراءته للفاتحة واعلم أن هذه المسألة الخلاف فيها وقع قديما وهي من امهات المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وكانت محل عنايتهم واهتمامهم والف فيها مؤلفات خاصة فالف فيها الإمام البخاري جزء في القراءة خلف الإمام ومثله البيهقي رحمهما الله وحاصل اختلاف العلماء في هذه المسألة ما يلي: القول الأول أن الفاتحة لا تجب على الماموم أن لا تجب على لا في السرية ولا الجهرية، وهذا وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ونسبه ابن قدامه رحمه الله لأكثر أهل العلم واستدل بما يلي. أولا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وقال الصرخسي رحمه الله أكثر أهل التفسير على أن هذا الخطاب للمقتدي الثاني ما أخرجه أحمد عن جاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة الثالث ما ورد عن بعض الصحابة من الآثار الناهية عن القراءة مع الإمام قراءة الفاتحة للمأموم هي, ال... هي وقع فيها الخلاف أوسع من الخلاف في قراءتها للإمام والمنفرد لأن قراءتها للإمام والمنفرد أكثر أهل العلم على وجوب ذلك وعنده ركن من أركان الصلاة لكن الخلاف في المأموم أوسع إذا كان الإنسان مأموما يأتم بإمام فهل يقرأ الفاتحة ثم هل يقرأ الفاتحة في كل الصلوات جهرية كانت او سرية وقع الخلاف قول الأول مذهب الحنابلة وهو قول علي رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وذكر ابن قدامة أنه اكثر هذا القول لاكثر قول أكثر أهل العلم أن الفاتحة لا تجب قراءتها على الماموم لا في السرية ولا في الجهريه لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذا في الجهريه واضح فإن الإمام يقرأ يقرأ الفاتحة وأنت قد أمرت بالاستماع والانصات وأجمع المسلمون على أن هذه الآية في الصلاة كما قال الإمام أحمد إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة فأنت فرضك أن تستمع وتنصت فلا تقرأ وقالوا استدلالا على أن قراءتها أيضا في السرية لا تجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قالوا الإمام يقرأ الفاتحة وقراءة الإمام قراءة للمأموم نعم أحسن الله ليكم قال حفظه الله القول الثاني أن القراءة أن القراءة واجبة على الماموم في الصلاة السريه والجهرية، وهو مذهب الشافعية وهو مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة ونسبه الترمذي إلى اكثر العلماء، وهو اختيار البخاري وهو اختيار البخاري وابن حزم والشوكاني وشيخ ابن باز وغيرهم، واستدل بما يلي أولاً. عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب قال النووي رحمه الله وهذا عام في كل مصل ولم يثبت تخصيصه بغير الماموم بمخصص صريح فبقي على عمومه الثاني ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة نكرة في سياق الشرق فتفيد العموم فتشمل السرية والجهريه والإمام والمأموم والمنفرد وقوله خداج الخداج النقصان يقال خدجت, يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوامه قال, قال المبارك فوري رحمه الله والمراد من القاء الناقة ولدها لغير تمام الحول وإن تم, خلقه وإن تم خلقه إسقاطها والسقط ميت لا ينتفع به فظهر من هذا كله أن قوله خداج معناه ناقصة معناه ناقصة نقص فساد وبطلان الثالث ما أخرجه أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤون خلفي قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فقد نهى عن القراءة خلفه صلى الله عليه وسلم إلا بأم الكتاب وهي الفاتحة ولولا أن الصلاة لا تصح إلا بها لم يستثنها قال الخطابي رحمه الله هذا الحديث نص بأن قراءة, بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام أو خافت بها نعم القول الثاني قالوا قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية في المقابل للقول الأول الذين قالوا لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية القول الثاني يقابل ذلك تماما قالوا يجب قراءة الفاتحه في السرية والجهرية وهذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد والترمذي نسبه إلى أكثر العلماء وقد قوى ذلك وشدد فيه الإمام البخاري رحمه الله في جزء قراءه الفاتحه وايضا ممن قال بذلك ابن حزم الظاهر الشوكاني ويقوي ذلك ويقول به ويرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وادله هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقالوا هذا يعم الإمام والمأموم والمنفرد يعم الجميع وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني ناقصة غير تمام وهل عند القائلين بهذا القول بالوجوب هل يقرأها مع الإمام أو قبل الإمام أو بعد قراءة الإمام اختلفوا نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله ثم إن من قال إن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ذهب إلى أنه يقرأها في سكتات الإمام إن استطاع وإلا قرأها ولو كان الإمام يقرأ وله أن يقرأها قبل إمامه بعد فراغه من دعاء الاستفتاح قال النووي رحمه الله وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيها ثلاثة أوجه الصحيح لا يضر بل يجزيان وقال الباجي رحمه الله في المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك يقرأ من خلفه في, سكتة في سكتته أم القرآن وإن كان قبل قراءته وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكان بعض من ادركنا من وكان بعض من أدركنا من اصحابنا يقرا عقب السكوت عند رؤوس الايات فاذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين وإذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال اياك نعبد واياك نستعين وهذا لم يقله أحد من العلماء نعم متى يقرأها اختلفوا قالوا يجب عليه أن يقرأها متى قالوا ان استطاع أن يقرأها في سكتات الإمام قرأها متى يسكت الإمام يسكت اول ما يكبر للاستفتاح والاستعادة ويسكت قبل أن يكبر للركوع ولكن وهناك سكتة ثالثة قال بها بعض أهل العلم وهي أن يسكت بعد الفاتحة يعني أن يسكت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ المعموم، ولكن لا دليل على مشروعية السكتة بعد الفاتحة بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة لا دليل على مشروعية هذه السكتة ومن يقول بوجوب قراءة المأموم للفاتحة يقول أيضا وكثير منهم يقول بأنه لا سكتة للإمام بعد قراءة الفاتحة إذا متى يقرأها؟ قالوا في سكتات الإمام قبل أن يقرأ الإمام يعني حتى ولو قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة أو بعد سكتته أو في سكتته بعد قراءة الفاء ما تيسر من القرآن قبل الركوع. ونقل شيخ الإسلام يتميع عن بعض بعض من أدرك من أصحابه أصحابنا من الحنابلة كان يقرأ عند السكوت سكوت الإمام عند رؤوس الآية. يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يوقف. الامام المعمور يقول الحمد لله رب العالمين وهكذا ويقول شيخ الاسلام وهذا لم يقله احد من العلماء هذا قول لم يقل به احد من العلماء ولذلك هذا مما يشكل عند القائلين بوجوب قراءه الفاتحه يشكل متى يقراها حتى قال بعضهم بان يقراها مع قراءه الامام وبذلك يخالفون الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا ليس ليس هذا في قراءة الفاتح فحصل عندهم هذا الأمر القول الثالث نعم قال شيخنا حفظه الله القول الثالث التفصيل ويقرأ خلف الامام في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهرية وهو قول مالك والشافعي في القديم وهو قول مالك والشافعي في القديم وجماعة من السلف وهو قول أحمد واشترط الا يسمع قراءة الإيمام في الجهرية وهو اختيار بن البر وشيخ الإسلام بن تيمية ونسبه إلى الجمهور من السلف والخلف واستدل بما يلي اولا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصطوا فالأمر بالإنصات ورد بعد الأمر بتكبير الإمام للصلاة فدل أن المقصود الاستماع لقراءة الفاتحة للمنع من قراءتها الثاني ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المقبوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث دلاله على أن الماموم لا يقرأ خلف الامام إذا جهر لا بأم القرآن ولا بغيرها لأن القراءة بها لو كانت عليهم لامرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب ان يؤمن كل واحد منهم بعد فراغه من قراءته لأن السنة في من قرأ بأم القرآن أن يؤمن عند فراغه منها ومعلوم أن المامومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يكادوا يسمعون فراغهم من قراءة فاتحة الكتاب فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام ولا الضالين ويؤمرون بالاشتغال عن استماع, بالاشتغال عن استماع ذلك هذا ما لا يصح الثالث ما أخرجه أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرة من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال، هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث صريح في القراءة في الصلاة السرية وترك القراءة في الصلاة الجهريه الرابع أن القراءة خلف الإيمام في الصلاة الجهريه إما أن تكون واجبة أو تكون مستحبه فلو كانت القراءة فلو كانت القراءة في الجهر واجبة فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم لزم أحد أمرين إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر ومثل ذلك لو كانت القراءة في الجهر مستحبة للمأموم للزم أحد الأمرين المذكورين الخامس أن المقصود بالجهر استماع المامومين ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم يستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا روية في الحديث مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه السادس لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتة بعد قراءته للفاتحة لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين جهر الإمام فإن أبا هريره لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك, أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول علم أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم شكتة بقدر هذه وقراءة الفاتحة اكد بكل حال من الاستفتاح فلما لم يسكت لأجل قراءة المأمومي علم أن القراءة في حال جهر الإمام غير متوكدة في حقه وأن الإمام يتحملها عنه وعلى كل حال فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا شديدا ومن تحرى الصواب وترجح لديه قول فليأخذ به وهو مأجور في الحالين وصلاته صحيحة أخرج البيهقي عن أسامة بن زيد أنه قال سألت القاسم, القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فقال إن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم أسوة والأخذ, والأخذ بأمرهم وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم اسوه قال وكان ابن عمر لا يقرأ والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للماموم فلو, فلو اكتفى الماموم بقراءة الإمام صحت صلاته نعم هذه المسألة تنازعتها هذه الأقوال الثلاثة قول الأول أن الإمام المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا في جهريه لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم وبهذا لا حاجة بقراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جهريه والقول الثاني أن يقرأها في السرية والجهريه والسدل بأدلة كما سمعتم وان قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تقرؤون خلفي قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب يدل على أن القراءة إنما تكون بالفاتحة سواء كان في الجهر او في الإشرار وحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن خداج قول الثالث وسط بين القولين بين الأقوال الثلاثة، وذلك بأن يقال ان قراءة الإمام قراءة للماموم في الجهرية دون السرية، وهذا أعدل الأقوال وأقواها وأصح الأقوال، بل نسبه شيخ الإسلام إلى الجمهور من السلف والخلف، وهذا. هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم ونسأل الله جل للجميع القبول والغفران والعتق من النيران ونستكمل إن شاء الله في درس غادي إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين